أنا ما هويت يا خواني، أنا ما هويت الدار، أنا ما أعرف شانها حشاني، أنا قاهر الفرسان، أنا يوم يشوف الكافر فهو طاني، أنا يا أستجلو الشبان. الوان نوايا حاز تشاني على الطاف للونسوان الوان ما حاس ان ثاني انا عارب القراد الوان راسك كل شيطاني انا زاد في طيان الامن حدا يا هل كمزاني انا شوق للمنان ألوى الصحاب الخيري جيراني ألوى النبي العدنان ألوى الحواري صود العياني ألوى اللولي والبرجان ألوى ارتشف من ثمره القاني ألا أعذب الألحان ألا والحزن ذهادي أركاني ألا معادي في الحسبان، أنا في الختم بشلي أكفاني ألا وصولي في الميدان ألا وانتقم كل خواني ألا واد حار الصلبان ألا واد حار الصلبان